اخي في الدين لا زلنا وبتمثل ما كنا تحالفنا على الاعداء يزيد زيد هذا هم وهنا يا في الدين لا زلنا وبتمثل ما كنا حالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا تآخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعلا فحين أقول أنت أخي يواكب لفظها المعنى كجسم واحد سرنا لتكمل قوة المبنى ونحن لبعضنا رحم عاسى الرحمن يرحمنا ويخلف من غزى منا أخوه بأهله حسنا أخي في الدين نازلنا أبتا مثل ما كنا تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا اينفا فما احد سيشبع ظهرنا طعنا فرؤيه اخوتي حولي تحيل تخم في امنا وان في سلم له سلم لسانا او يدا صنع انا يا اخوتي قوموا لنثبت ما حكي عنا بحبل الله فاعتصموا لنبقى مثل ما كنا أنا يا إخوتي قوموا لنثبت ما عنا بحبل الله فاعتصموا لنبقى مثل كنا يفد ديننا الزياد وبتمث لما كنا تحالفنا على الاعداء يزيد هباهم وهنا يوما لبعضنا بعضا ويأخذ سيشبع ظهرنا طعلا